أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وبما يوت الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمن دون لو ما تأتنا بالملائكتين كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق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 تيم من الرسل إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.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 şeyin illa gizdena xazaini ve manun azilini illa bi ve arsallı riyal evacıh falzallamın sema iman falzcinakum وَمَا ma an tumluh bıxazinin ve inna lanapnu nupi ve وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْذِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من النَّارِ السمو وإذ قال رب فكل الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمئ مسؤول فإذا سويته ونفخت فيه من روح فضع له ساجدين.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 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيب وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب Fi alzirni ila yem ibgasun. Oal fainnak لِيُبِيْمَا أَوْ غَيْتَنِ لَأَزِيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ۚ قُلْ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ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 ام مقسم ان المتقين في جنات وعيون يدخلونها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبكئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخل عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجل قالوا لا توجل إننا نبشرك بولا من عليم قال أبشرتني على أم السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِ قَالَ وَمَا يَقُنَّكُمْ الرَّحْمَةَ رَبَّهِ إلَّا اللَّهُ قَالَ فَمَا خَضَبْكُمْ أَيُّهَا الْمُوسِلُونَ وَنُّنْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ جَرِيمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنَتُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِذْ رَأَتْهُمْ درنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل القين المرسلون قال إنكم قوم كرود قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بططع من الليل والتبع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 وَلَهَا أُلَاءِ بَنَاتِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ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 مِنْ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِمِينَ فَانْتَظِرْ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِاغِمٌ نَّبِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ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 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين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 فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المشتهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَطِينَ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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالظيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم ve al khayl ve al biyal ve al hamira l terk bu ha ve zina ve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 إن في ذلك لآية لطوم يتفكرون فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فالله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا طيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين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 الذين تتوّفَهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألْقِ السلام ما كنَّا نعمل من سُوء فَلا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 الذين تتوافهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون وطول الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا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 فمن هدى الله ومنهم من حطت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاطبة المكذبين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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 ولا أرجو الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسل من قبلك إلا رجال نحيل لهم فاسألوا أهل الذكر إنكم لا تعلمون بالبيانات والزبور وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بل يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَمْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَمْ يَأْخُذَهُمْ فِي طَقَبٍ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَمْ يَأْخُذَهُمْ عَلَا تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رب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 ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوضهم ويفعلون ما يؤمرون فَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ التِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تتقون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 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُمْ مُسْوَتًا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وَلِلَّهِ المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وَلَوْ يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 نُشْطِيْكُمْ مَمْا فِي بُقُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهِ وَدَمِ الْلَّبَنَنْ خَالِصاً سَائِضَ الْشَارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَخْذُونَ مِنْهُ سَكْرَ الرِّزْقِ حَسَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْظِلُونَ فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ بِئْكِينُ لُلَا يَخْرُجُ مِنْ بُقُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانِهِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَتُّ إِلَىٰ أَرْذَ لِلْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ والله فضل لبعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برات رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف الله يجحدون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 بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقفر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوته لا يأتي بخير هل يَسْتَوِيْهُ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُشْتَضِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَمْ هُوَ أقرب؟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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ الضَّعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَأَوِبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ مَا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَطِيقُمُ الْحَرْمَ سَرَابِيلَ تَطِيقُمُ بَسَكُمْ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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُذَنُّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ بَل لَّهُمْ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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَرُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتَ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 تَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَبْجُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَنِفُونَ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 ولا تتخذوا ايمانكم دخالا فئنكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السبق بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بت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 بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة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 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا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 فَكُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ مَا ve الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به. فمن اضطر غير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 ثم إن ربك للذين عملوا السنء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفر رحيم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أرحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين.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 وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيط مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم صدق الله العظيم